الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في التغسل زنا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان كلمات ربي لنا في البحر، لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي ولو يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه